تربية الأطفال لا تتعلق فقط بالسلوك، بل هي عملية شاملة تشمل المشاعر والتعليم، وبناء الثقة، الطفل يحتاج إلى بيئة مستقرة يشعر فيها بالأمان، ويعرف فيها أن أخطاءه فرصة للتعلم، لا سبب للعقاب القاسي، يجب أن يكون الوالدان مستمعين جيدين لأطفالهم، وأن يمنحوهم مساحة للتعبير عن آرائهم ومشاعرهم، فالحوار الصريح يعز العلاقة، ويساعد الطفل على بناء شخصية مستقلة في عصر التكنولوجيا، أصبحت التربية أكثر تعقيدا فالتحدي اليوم هو الموازنة بين استخدام الأجهزة الإلكترونية وتطوير العلاقات الاجتماعية الحقيقية. من المهم أن يشجع الطفل على القراءة واللعب في الهواء الطلق وتعلم المهارات الحياتية، إن التربية الفعالة تعتمد على الفهم والحب قبل الأوامر والانتقاد، وكل لحظة يقضيها الوالد مع طفله تشكل جزءا من شخصيته المستقبلية.